طرح حي جري للي ما بالزكري هل انا محتارين محتارين شو نقدم هدايا فقط ورد ومعطر ومعطر عطر الولايه وورد عطر ما بالعسكري وورد عطر حي جري للي ما بالعسكري فرحات من الديار نور الليل وصطام منقذ الانسان املي هالدنيا فرح وبعد احزان واجبي المهد يوم نازل الحال هل نطاحت وردة أريشلكهدا فقعت وارد ومع الط ومع الط عطل اللا وارد عطحييدري لليما من العسكري وارد طرى حيدري لليما العسكري ف وري ديلا حتى الجرح يتغنى بحبيبي ينسى أحزانه يقلها اليوم ضيبي حبة جنة صبح جرح وطبيبي يا بنون العابل بهالفرح حقيبي قلب كل موم صدح وجد الليل الفرح باقت ورد ومعطاره ومعطاره بعطر الولاية هالليلة محتارين محتاريش نقدم هدايه باقت ورد ومعطاره ومعطاره بعطر الولاية وورد عطره حيدريش لليمان ورد العسكري هوذا روح الهيدري من نمار العسكري فمتوريلت ومعطر ومعطر عطر الولايه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مولد المحبوب لما ناعي الليل الى شاي نشوق ما يحصل مثيلة يا هديح تار بلالة خليلة رد تقدم روحي لو طلعت خليلة الصوت بتزاكلة رح اجد وتروحي لباقت وريد معطرة ومعطر عطر الولايه نحتاج نحتاج نريد نقدم هدايا فقط ومعطر ومعطر عطر الولايه ورد عطره حيدري للإمام العسكري فقط ورد عطره حيدري للإمام العسكري فمتوري ومعطر عطار بعطر الولاي دمعة عيون عفتها وفتلالات مولد المهج فخرات في كل عام دمعة عيون عفتها وفتلالات مولد المهد فخره تفلت العرام حقها مالو منها بيتباعها لأيام ليلة بتشفو فطيرت راحية الإسباب شفت أحلى رايته لأن عشقت هميته باقت ورد هم عطره هم الردود الحسيني مل على نزم الكلمات للشاعر الحسيني المبدع عالد الدريعي الإخراج والهندسة الصوتية سلوان الناصر وأحمد الزيدي الإشراف العام مل حسام الموالي